وَالاتَّقَذُوا مِن دُونهِ آهَةَ ل يَخلقُونَ شَيْئو وَهُم يُخلَقُون وَهُم يُخْلَقونَ وَلَا يَمكونَ لِأَ فُسِهِمُ بَّو وَل نَفعو وَلَا يَمِكُونَ نفع مَوْتَ وَلَا يَمْكُونَ مَتَو وَلَا حيتَو وَل نُشُور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الأأَن زَلَهُ ال الذي يَعلملَُ الصِرََّّ فيِي السماواتِ وَالْأَررض إَّهُ كَانَ غُفُور الرَّحيِيمَا وَقُ مَا لِه الرَّسُولَا كُلُ الطَّعامَ وَيَمْشي فِي الأسواقِ لَل أُزِلَ إلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ معهُ نَذِير أَوْ يُلْقائِ لَْهِ كَ زُنْ أَوْ تَكُ لَ جََّةُيَا كلُل مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِهَا تَتَّبِعونَ إِلَّا رَجُ لَم مسْحورَ أُظُرْكََْ برُرَبُوا لَ الأأَمْثَلَ فَضُلُّ فَلَا يَْتَطعونَ سَبِيلََا